بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أَكَانَ النَّاسُ نِسِيَ عَنْ جَنَّ فَن أَوْحَيْنَا She <laughs> didn't Surah al تي بالقسم <سؤال> Tandji 129. لما كشفنا عنه بره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه غزوين للمسرف فيما كانوا يعملون او الا فقد a <laughs> 119. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله Oh. 121. كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Surah <laughs> al 117. يحرح الحي من الميت ويخرج الافلا تذكون فبعلكم الله ربكم الحق فما ذا او الحق لهم 121. فأنا تصرفون 122. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 111. إلا الضلال فأنا تصرفون 112. كذلك حقت كلمة رب بِكَالَمَ الَّذِينَ فَسَقُوا أَمَّنْهُمْ لَا <تصفيق> 119. خلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 117. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 118. 111. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى 112. فما لكم كيف 117. وما يتبع أكثرهم إلا ظن 118. إن الظن in الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب أم يقولون افترا 129. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 129. فلكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله 120. كذلك كذب الذين من 111. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 117. ربك وَإِن بالمفسدين 118. وإن كذبوك فقل لي 119. فقل لي عملي ولكم عملكم أن ومنهم أَفَأَنْ <تصفيق> Whatever وأن <تصفيق> and one وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَقُولُ مِنْهُ مِنْ كَوْنٍ آمِنٌ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنَ الْأَمَلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا كُنَّا عليكم ان فِي الْأُفْقِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَنَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا كَبَر بكتاب مبين <تصفيق> All 117. ذلك هو الفوز العظيم 118. ولا يحزنك قولهم 119. uh um... 117. سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض 119. إن 119. فأجمعوا أمركم وشركاءكم وَمَا مَنَعَكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ وَتَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لا анҷа <laughs> 118. وتكون لكم الكبرياء في وَمَا وما نحن لكما بمؤمنين 119. وقال multimass <laughs> امتى <تصفيق> ينتهي ان <الآن> ان نرقض عن صيت تقبلوا ان كنتم من المفسدين فل يومئذ ن كُلُّ بِبَنَدٍ كُلٌّ تَعُونٌ لِمَنْ خَلَفَ كَايَه وَإِنَّ كثيرا من الناس عن وَلا قَضبَو وَقَّ بَنس أرَائِ لَ بَو وَأَصِِلِِقون وَورَزَ قُدَ مِ نَو 111. ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم 112. فَكَانَ قَضِيًّا بَيْنَهُم مَّنْطِقًا مَّفِيهِمْ فِئَامٌ فِيهِ اخْتَلَفُوْنَ 111. ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 112. 117. فلا مِنَ من الممترين 118. فإن كنت في شك 114. أللذين يقرؤون الكتاب من قبلك 115. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من Ламма аманка ва الفاتح <تصفيق> them Fay